بسم الله الرحمن الرحيم والدين والجيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم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 ليس الله بأحكم الحاكمين